بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى و ا ل ص ل ا ة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آ ل ه وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إ ل ى يوم الدين ضمن حلقات الدار يصر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم حنين حلقات الدار الآخرة تسجيلات السلسلة المباركة يصر أن هذه النافعة والتي بعنوان من القبر إ ل ى ا ل ج ن ة أ و النار من إ ع د ا د وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله أحمد أحمد الله أحمداً العالمين المشاكرين نعم عباد الله الذاكرين يوافي الله علينا ويكافئ مزيداً وصلاةً وسلاماً رب على المبعوث ر ح م ة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فهذه ب م ش ي ئ ة الله عز وجل هي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ل ث ة والعشرون في س ل س ل ة حديثنا عن الدار ا ل آ خ ر ة أ و عن الموت وما بعده وهي ب م ش ي ئ ة الله سبحانه هي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة عن الجنة اللهم ج ن ة ا ل ادخلنا ا ل ج ن ة بدون س ا ب ق ة عذاب اللهم أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة بدون س ا ب ق ة عذاب اللهم اجرنا من النار ومن حر النار ومن خزي النار ومن عذاب النار و أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة مع ا ل أ ب ر ا ر إ ن لم نكن أ ه ل ا لرحمتك فرحمتك أ ه ل أ ن تصل إ ل ي ن ا اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا برحمتك بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين ي الدين ي ن عن ن سد د ا ل م اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين لا تدع لنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة ذنبا الا غفرت ه ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرت ه ولا ق ر ب ا الا اذهبت ه ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا طالبا الا نجحت ه ولا شيطانا الا ف ر ت ه ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا مسافرا إ ل ا غانما سالما ل أ ه ل ه إ ل ا وقد رددتا اللهم من أ ر ا د بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أ ر ا د بنا سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره أوقع الظالمين في الظالمين. اوقع ل ل الظالمين ظ ا م ي في ن أ الكافرين في الكافرين واخرجنا من بينهم سالمين ج ع ل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون فك اللهم فك اسر الماسورين اللهم فك اسر الماسورين اللهم فك كرب اسر ل م ك وفك ر و ب ي ن أ الماسورين اللهم فك اسر ل م الماسورين اللهم س لا فك اسر الماسورين اللهم فك اسر الماسورين ل ن ا منك ب ق ا ت م ة ا ل س ع ا د ة أ ج م ع ي ن وارزقنا قبل الموت ت و ب ة و ه د ا ي ة و ل ح ظ ة الموت روحا و ر ا ح ة وبعد الموت إ ك ر ا م ا و م غ ف ر ة ونعيما وصلى وعلى وصعبه وسلم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. وبعد. الأحباب سيدنا كثيرا يون محمد وبعد إخوة س ل س ل ة الحديث عن الدار ا ل آ خ ر ة س ل س ل ة أ و دروس أ و حلقات ترقق القلوب ا ل ج ا م د ة تذرف الدموع من العيون التي لم تتعود على البكاء من قبل عندما تتذكر أ ن صاحبها سوف يقف بين يدي من لا تخفى عليه خ ا ف ي ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء هذه الدروس تذكر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ س ا س ي ة و أ ن إ ل ى ربك المنتهى يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود بلا موت يا أ ه ل النار خلود بلا موت وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ما هذا يا أ ه ل ا ل ج ن ة ما هذا يا أ ه ل النار قال الفريقان هذا هو الموت الذي كنا نخاف منه فيؤمر بالموت فيذبح ثم ينادي المنادي من قبل العلي ا ل أ ع ل ى جل في علاه يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود بلا موت يا أ ه ل النار خلود بلا موت فيزداد أ ه ل ا ل ج ن ة فرحا وسرورا ويزداد أ ه ل النار غما وكمدا وحزنا اللهم لا تجعلنا معهم يا رب العالمين واجعلنا من الذين رضيت عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا آ م ي ن يا رب العالمين هذه الدروس إ ن لم تخفك من الله فلا ف ا ئ د ة فيها هذه الدروس إن لم تقربك من الله الدروس لم وتجعل قلبك تقربك إن من رقيقا لمجالس العلم رقيقا لكلام الله تجعلك محبا ل ط ا ع ة الله عز وجل محبا ل أ ه ل الله عز وجل محبا للسائرين في طريق الله سبحانه اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حبك وحب من أ ح ب ك وحب كل عمل يقربنا إ ل ى حبك يا رب العالمين كل شيء له مفتاح كما قلنا في الحلقه ا ل س ا ب ق ة و ا ل ج ن ة لها مفاتيح وسبحان الله الحبيب المصطفى يحدثنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ ب و نعيم و ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وصحه الحاكم إ ن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن العباد عباد مغاليق للخير مفاتيح للشر فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس عبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر صدقت يا سيدي يا رسول الله فيه ناس شغلتها معاها س ل س ل ة المفاتيح بتاعه الخير تفتح قلوب الناس ن وهناك ا س أ والعياذ بالله رب العالمين معهم مفاتيح يغلقون بها أ ب و ا ب الخير على عباد الله ويفتحون لهم أ ب و ا ب الشر هكذا يحدثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إ م ا أ ن تبتاع منه و إ م ا أ ن يحذيك و إ م ا أ ن تشم منه ريحا طيبا مثل الجليس السوء كمثل ا ل ج ر ي س السوء كمثل نافخ الكير إ م ا أ ن يحرق ت و ب ك أ و أ ن تشم منه ريحا خبيثا و ل ع ي ا ذ بالله رب العالمين ولذلك من فضل الله عز وجل أ ن الله سبحانه هو الستار الحليم تصنع الذنب وتخرج أ م ا م الناس يراك الناس لا يدركون ولا يعلمون من أ م ر ذنبك وسيئاتك شيئا يرونك في المسجد يظنونك ملكا من ا ل م ل ا ئ ك ة يظنونك صالحا من الصالحين ي ظ ن و ك عالما من العلماء ي ظ ن و ك محبا ل أ ه ل العلم وربما قلبك غير ذلك فربما هذه ا ل ر ؤ ي ة تجعل الغير يدعو لك بالخير وربما في هذه ا ل د ع و ة الخير كله ف ا ل إ ن س ا ن لا يدري من أ ي ن ي أ ت ي ه الخير ربما د ع و ة مسلم ل أ خ ي ه المسلم بظهر الغيب يستجيب الله له فيهد الله عز وجل الاثنين إ ل ى طاعته و إ ل ى رحمته ف اللهم اهدنا فيمن هديه وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت آ م ي ن آ م ي ن والحمد لله رب العالمين توقفنا في ا ل ح ل ق ا ت ا ل س ا ب ق ة عند مفاتيح الخير عشان واحد يخش على أ ب و ا ب الخير لازم يعرف إ ي ه المفاتيح التي تؤدي بك إ ل ى هذا الخير العميم و ا ل إ ن س ا ن المسلم بفضل الله عز وجل كما قلنا مفاتيح الخير قد لا تسبب له قلقا ل ي ه ل أ ن مفاتيح الخير بلاش بدون فلوس بدون ما تكلف شيء ل أ ن الله عز وجل في س و ر ة ا ل ت و ب ة يقول هذه برد من الخير ان ل الخير ا إ الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م بان أ ن لهم ل لهم, لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقه في ايه في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن ومن أ و ف ى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم م الايه توحدوا ل ه ل ع ظ م لا ل إ إلا الله ل ا دي حضرتكم فيها حضاشر لون من أ ل و ا ن ا ل ب ل ا غ ة و أ ل و ا ن ا ل أ و ا م ر و أ ل و ا ن الفضل ا ل إ ل ه ي تعالوا لنعددها سريعا كعناوين عسى أ ن تكون مفتتحا لهذا الدرس إ ن شاء الله إ ن الله اشترى ب د أ ت الاب ايه حرف التوكيد إ ن وذكرت اسم البائع من اسم المشتري اسم الايه المشتري إ ن الله اشترى يبقى إ ن حرف التوكيد لفظ الجلاله الله هو اسم إ ن ا ولكن الله هو المشتري إ ن الله اشترى ه ل ي بالك اشترى دا فعل ماضي والله فعل مضارع يفيد الماضي والله يفيد المستقبل يفيد الماضي يفيد ا ا ي ه الماضي فالله قد اشترى ربنا بفضله قد اشترى اشترى من مين من البائع بقى من المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب يبقى المشتري هو الله والباع هم المؤمنون إ ن الله اشترى من المؤمنين اشترى ايه انفسهم واموالهم الانفس والاموال الانفس والاموال من الذي اعطاها لك يبقى ربنا بيشتري ايه ها يشتري ما أ ع ط ا ه لك الله عز وجل يشتري منك ما منحه لك بدون مقابل ولربنا اخذ ح ا ج ة لما اداك النفس والمال يعني أ ن ت اتولد يبعطك الايه الجسد والروح و ا ل د و ر ة ا ل د م و ي ة و ا ل د و ر ة ا ل ت ن ف س ي ة والعقل والفكر والمشاعر والعواطف و ا ل أ ح ا س ي س والود و ا ل ر ح م ة و ا ل م ح ب ة و ا ل إ خ ل ا ص كل ده كله ربنا ادهوا لك ماذا أ ع ط ي ت ه عندما أ ع ط ا ك هذا مش حكم اذا الله عز وجل قد اشترى من المؤمنين شيئا قد إ ي ه وهبه م لهم و ه ه ب بدون إ ي ه بدون مقابل اذا إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م المال برضه المال مال من مال الله لكن الناس مالوا بالمال عن ح ق ي ق ة المال وقلنا إ ن في ا ل ل غ ة سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق, المال اسمه مال لأنه الناس تميل عن عن الحق. وعملتك مع أ خ و ك المسلم بتبقى ما فيش أ ح س ن من كده إ ذ ا دخل المال فيها مالت علاقتك معه ل أ ل أ ن المال مالت القلوب إليه اليه م بتميل ا القلوب والنفوس ل بطبيعته إ ليه وذلك سيدنا علي النفس ع ي بالله تجزع أ ن تكون ف ق ي ر ة ب ط ب ي ع ة النفوس تجزع من الايه من الفقر و ق ل ة و ض ك ر ذات اليد النفس تجزع أ ن تكون ف ق ي ر ة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف ف إ ن أ ب ت فجميع ما في ا ل أ ر ض لا يكفيها و ذ ل ك سيدنا ا ل إ م ا م الشافع الله يرضى عليه وقف كده لما ص ا ف ر الى سريلانكا الاسلام وقال امطري م ا ا ء سرنديب وفيضي ب ج تكرور ت ر ب اضطرها جبال ن ف وقال ك و يا ها ا امطري ل ل و ا ا خلاقه ء ايه تتبري تب م سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى أ ن ا إ ن عشت لست أ ع د م قوتا و إ ذ ا مت لست أ ع د م قبرا همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى ا ل م ذ ل ة كفرا يبقى ليه بيوطهاش ليه, ما ليه؟ لأنه يعلم لأنه الرزاق هو الله وأن المانح هو الله هو هو ما وأن أن و أ ن المانع هو الله و أ ن المعز هو الله و أ ن المذل هو الله ولا شيء إ ل ا الله توحد الله وعبد الله فسار في طريق الله لماذا ي أبي يوطىش ه لا ل ة ف ي خوف من الله ت ط ا م ن جبهته أ م الا م عظمة ا ل ه ي ت و ض ع أمام ربه وأمام ا ربه لله م س م ي غير ن لكن سبحان ذلك ل ل ا رأسه في السماء في المؤمن بعزة لكنه مع المؤمن عزيز ومع المؤمن... المؤمن ذليل ومع المؤمنين ذليل ومع الكافرين عزيز ب ع ز ه الله له ل أ ن ا ل ع ز ة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون سبحانه وتعالى رزقك بالنفس ورزقك المال بدون أ ن تعطيه مقابلا وبعدين اراد ل أ أ ن يشتري منه تبيع البيع دائما يكون فيه مكسب للطرفين صح ولا لا لما تبيع بيعه انت عايز تبيع شيء كتاجر توب القماش تبيعه الميكروفون اللي قدامي ده ت ع ش ر ك ة الصوتيات عايزه تبيع انا محتاج للميكروفون ومحتاج لتوب القماش صح ولا لا يبقى انا يا مشتري محتاج لهذا ا ل أ م ر والبائع محتاج ل أ ن يعيد د و ر ة و ح ر ك ة ر أ س المال في ماله عايز إ ي ه يصرف البضاعه ة اللي ي إ اللي عنده ي ب أ ن ا استفدت بالشيء اللي انا عايزه والبائع استفاد من الشيء الذي يحتاجه ل أ ن ه صرف البضاعه بشغلته、طيب. ولله المثل ا ل أ ع ل ى الله عز وجل سوف يشتري منك النفس والمال ماذا يعود بذلك على الله لا شيء ليه يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله كلنا فقير إ ل ى الله ولذلك يقول الله عز وجل يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ت ظ ل م و ا يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م يا عبادي كلكم عار إ ل ا من كسوته فاستكسوني أ ك س ك م يا عبادي لو أ ن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اولكم ج ت م ع ا ع ى أتقى قلب واحد ف ي ما زاد ذلك في ملكي زاد شيئا يا عبادي ذلك ل في و أن أولكم و آ خ ر ك م وانسكم إ ن وجنكم س ك م ج ت م م ع على و ا قلب أفجر أن واحد لو أولكم وآخركم ما شيئا فيكم ملكي يا ذلك من نقص عبادي إ وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فساءل كل واحد م ن كل م م س أ ت فاعطيت كل واحد منكم م س أ ل ت ه ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم اجازيكم او احاسبكم عليها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه ه كله اطعمه الله يبقى كل كساه الا الا ل ل جائع عاري من من كل ب ا ل إ ل ا من هداه الله لو الكل أ ط ا ع الله ما زاد ذلك في ملكه شيئا لو أ ن الكل عصى الله عز وجل سبحان الله ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا ثم قال عز وجل لو أ ن الجميع قد وقفوا في هذا في صعيد واحد, وكل واحد سأل مسألة. كل ربنا مسألة. في الاخر قال ايه قال هي أ ع م ل ك أ ن ا بوفيك لها ب ا ع ص ب ك عليها اللي لاي خير يقول الحمد لله يا رب واللي ل ا شر يقول لا أ ن ا و ح ش يا رب هكذا العبد مع الله عز وجل يبقى ما ا ل ف ا ئ د ة التي تعود على المشتري في هذه ا ل ح ا ل ة ب أ ن اشترى رب العباد سبحانه نفسك ومالك بس ما فيش يبقى إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ ب و ا ل ه م التي رزقه بها علاء ش و ف ا ل تمن قلت من قبل لو أ ن ك عبد الله م ئ ة عامل متوصل ا ة وربنا حبي كفك ي د ك و ص د ا ل م ئ ة ع ا م في ا ل د ن ي ا ا ل ه م د ي ي د ك ايه م ئ ة س ن ة في ا ل ج ن ة لدى ه ا ل ك عشر أ و ع ى مش ح ت ل ع ن د ه عشر ة يا ع د ك في ا ل ج ن ة ك م س ن ة ا ل ف س ن ة لا ه ي ض ع ع ف ه لك سبعين م باع كام س أ ل ف س ن ة طب اعدت في ا ل ج ن ة سبعين أ ل ف سنه قرص حقك تروح ب ي ن ابا كريم والله مش كريم ما, يعني ما أكرم من الله ولا اكرم أ من الله、سبحانه. ولا احن من الله عز وجل حنان منان ي ج و د على العباد ولا ي س أ ل سبحان الله العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ن الله عز وجل أ ع ط ا ك أ م ا م أ ن بعت له نفسك ومالك هل اعطاك ا ل ج ن ة ل أ ن لهم ا ل ج ن ة طب إ ز ا ي يغدوها يحصلوا عليها إ ز ا ي يدخلوها ا ل ا ه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يا اما يقتل يا اما يستشهد ولذلك و ا ح د ة من الصحابيات الجليلات قالت يا رسول الله تسال ع ابنها ابني لما استشهد مش خلاص استشهد يبقى خلاص يبقى يبقى على ا ل ج ن ة حتى عايزه تطمئن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني الذي استشهد معك في أ ح د ف ي النار فابكيه أ م في الجنه ة فأصبر شوف ا ل ل و فاصبر ل النار إن كان في النار يبقى إيه؟ البكاء لأنه قصر دنيا أخرى خلاص بقى وأعرف إن ربنا أبدله بل بل قال الأعلى الأعلى أعلى أعرف أن خير الفردوس الفردوس درجة في في في فين من الدنيا إيه؟ ما هو خير؟ قال بل هو في يا سلام اللهم إليه إيه هو هو هو إيه في ج ن ة الرضوان سبحان الله اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين ب أ ن لهم ا ل ج ن ة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الكلام ده الله عز وجل يقول وعدا عليه حقا هو لو ربنا قال وعدا عليه ب س خ ل ا م لو ربنا وعد ي ب ع د و ايه حق لكن ب ي أ ك د هو وعدا عليه ايه حقا وحقا دي ح ا ل ة كونه ايه ن أن هذا ه هو الحال عندما الله عز وجل وعدا ل ل ه عليه ز و ج وعدا ع ل حقه في الكتب ا ل م ن ز ل ة في ا ل ت و ر ا ة والانجيل و ا ل ق ر آ ن وبعدين ب يسموه بعد كدا التفهم ا س ت ن ك ا ر ي ومن اوفى بعهده من الله ها لا احد طبعا والله في حد اوفى بعهده من الله يا ها فالله عز وجل لا احد اوفى بعهده من الله وبعدين في الاخره ببشر المؤمنين الفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يعني اللي باع وتاجر مع الله سلم النفس والمال يبقى يستبشر وذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا من أ ه ل الفوز العظيم يا رب العالمين فقلنا إن للخير مفاتيح ان للخير مفاتيح وتحدثنا عن بعضها في آخر ا ل ح ل ق ة السابقه ا ل إ ي م ا ن ل م ف ت ا ح ع ا ر ت ا ه ا ل ت ف ك ق و ر في م خ ل و ق ا ت ا ل ل ه و اتفاقور ك ر في إيه؟ في نفسك و في أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون بصنف س ك كده تبصت لا و في ا ل م خ ل و ق ا ت ك ل ه ا ا س ت غ ر ب ت ل ا ب ا ل ل ي ل الحصان ماشي عمل صوت على ا ل أ س ف ل حصان واحد عمل د و ش ة في شارع السودان حصان واحد بس ميه جمل ب ي ج ر و مش عاملين صوت ا لا. ليه ل ل ه ل أ ن حافر الحصان ناشف ط ب ايه بيعمل ايه تخبيط على, الإيه؟ على الارض على أ أ م ا خوف الجمل ايه ف ا ر ي لين طب ليه قال لأن الجمل ده ش غ ل ت ه أ ن ه يسافر في الصحراء ف ه ي م ش ي في ا ل ا ي في ه ل ر م ل ة فلو كان حافره ناشف زي الحصان والحمار ي غ ر د ومعندوش ا فتيز غرس فربنا ب ي د ي ر ه فتيز غرس ر ب ا ن يعمله خف و ط ر ي عشان ما يغرس وخلى الحفر ا بتاع الحصان والحمار ها؟ اللي ماشيين على ا ل أ ر ض ا ل ن ا ش ف ة لو كان خف و ط ر ي كان يروح مشوار بيك ويرقد في الخط لكن من رحمته عمله ناشف عشان يحتمل مين اللي عمله وانت ماشي على الطريق السريع والطريق الزراعي تلاقي الحيوانات المجتره حيوانات بتاعت الفلاح م ر ي ح ة وبتمضغ الواد الاتكيتي ابن الدقي وابن المهندسين يقولك ايه ي ه يا بابي القاموسه بتمضغ لبان ا ل م ه ز ة بتمضغ مش عارف نداغه لا يا حبيبي دي بتجتر يعني ايه يعني هي بتشتغل في الحقل تروح ع ا م ل ة ايه يروح الفلاح مريحها عشر دقايق يروح تقذف باكبر ك م ي ة من الطعام مع ع م ل ي ة نصف هضم سريع نصف مضغ سريع ومحوشها جوه علشان ما تضمنش الرجل الايه الرجل اللي مش ولا بد اللي ما يعرفش الرحمه ل احتمال ي ه احتمال ياخدها من على الاكل ب س ر ع ة ويدخلها في الساقي ئ او في المحراث عشان تجره ب س ر ع ة وتروح و ا غ د ك ك م ي ة بلعها م ر ة و ا ح د ة بهضم جزئي ها؟ وبمضغ بسيط وبعدين لما تريح تبتدي ترجع ا ل أ ك ل اللي نصف عظمه تبتدي تمضغ على مهلها على مهلها عشان معدتها ما توجعهاش هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه يبقى ا ل إ ي م ا ن مدخله التفكر ا ل ت ف ك ر في كل شيء وفي كل شيء آ ي ة تدل على أ ن ه الواحد انت ا ل ج م ا ع ة بتقول ا ل ه ن د س ة ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة بيقولوا أ ص ع ب اختراع ا ل آ ل ا ت ا ل آ ل ة ا ل م ا س ك ة ا ل آ ل ة اللي تمسك اللي هي ب ي ش ب ه ه ا ب ا ل إ ي د ا ل ح ا ج ة اللي تمسك كده سواء أ ن ت تسميها ش و ك ة تسميها معرفش إ ي ه سبحان الله دي أ ص ع ب ح ا ج ة في ا ل ص ن ا ع ة عايزه دقه ربنا خلى ل ك أ ر ب ع صوابع في ا ت ج ا ه و وصباعي ع د عليهم في ا ت ج ا ه سبحان الله بلا قادرين على أ ن ن س و ي ب ن ا ن ة يعني ايه هناك تفسير يقول الله عز وجل برحمته جعل لك الصوابع م ت ف ر ق ة خ م س ة كان قدر الله عز وجل يعملها لك زي الخف ب ت الجمل ع ا متعرفش تمسك بيها لكن عمل كل صباع لوحده عشان سبحان الله العظيم ايه تقدر ا ل ح ر ك ة سبحان الله او او ان سبحان الله العظيم ان كل ب ص م ة تختلف عن ا ل ب ص م ة ا ل ث ا ن ي ة مافيش واحد في الخمس الاف مليون بشر اللي عايشين على ارض ا ل ب س ي ط ة بصمته زي ا ل ت ا ن ي فسبحان الذي خلق وسبحان الذي صور وسبحان الذي أ ب د ع ل ليه ل أ ن ا ل ج م ا ع ة ا ل خ ي ب ي ن المنحرفين في الفكر يقول لك في حاجه اسمها تنسخ الارواح يعني ايه؟ يقول لك يعني الروح بتتنسخ ل ن ا وفي سبحان الله ما ت و ح د و ا لا إ ل ه إ ل ا الله تفكر ص ت لا أ ن ت في نفسك كده عندك في المصنع بتاعك مصنع النسيج مثلا يبقى الاله دي تعمل كذا و ا ل م ك ن ة دي تصبغ و ا ل م ك ن ة دي مش عارف تعمل ايه في الخير و ا ل م ك ن ة دي ت... سبحان الله يبقى مصنع متخصص ل ص ن ا ع ة ا ل أ ك ل مصنع يعمل ج ب ن ة مصنع ي مش ل م عارف س م ن ة مصانع متخصصه ط وكل مصنع له ط ر ي ق ة في المشي يمشي ازاي ويتحرك ازاي وصيامته ازاي تعال كده للمصنع اللي في بطنك انت معدتك تعطل ا ل م ع د ة ايه عيش و ل ح م ة وخضار وفول وتديها م ي ة وشاي و ح ا ج ة س ا ع ة و ف ك ه ه وبيض وخد ل ق ا ر س ويقول لك طب خد واحد قهوه واحد قهوه فبواحد قرفة. واحد سحلب ا واحد تحت د ي ج ي تتحرك ماتقدرش كل حجم اللي انت دخلتها دي ليها ط ر ي ق ة في الهضم ليها ايه ط ر ي ق ة في الهضم وبتاخد وقت يختلف عن الوقت التاني يعني ايه جالبس تلاقي نوع من الاكل عايزه ساعتين هضم نوع يمتصها والمنزل السكريات والحاجات دي ف ي نوع عايزه نص ساعه ة في ي نوع ع ا ز ل ا ي ع نوع ي ا ل ف ل والحاجات د عايزه اربع ز ا ل د و ايه ساعات ن ن ن ع م تبص تلاقي ا ل م ع د ة المخ يقولك يا جماعه الطب المخ بيدي إ ش ا ر ة خلي بالك أ ن نزل فيكي شويه بروتينات و ش و ي ة نشويات و ش و ي ة سكريات ع ل ي ش من اللي قال المخ يا ابو مخ اللي قال المخ صانع المخ اللي أ م ر العقل أ ن يقول ل ل م ع د ة على طريقه ا ل ه ض هو الله رب العالمين سبحان الله ا ل م ع د ة سبحان الله كل و ا ح د ة تصدق يا خبر ا ب ي ض وبعدين لما ت ق ر بقى عن ط ر ي ق ة امتصاص الطعام و ط ر ي ق ة توزيعه على البتاع والدم الماكسج ؤ ك س و ل الغير د م م ؤ والدم م وننام خ بيشتغل بيشتغلوا ب ازاي والرئتين ازاي والكليتين يشتغلوا ازاي ل ك يحش ا ل س الغير ا ي و ا ا ازاي والاحساس بالحرارة والاحساس ط ر تتحرك عارف جرم ف وتحسب سبحان كله انك بايه ايه كله؟ ايه سبحان الله ايه الله مش ده ده ده ص وفيك انطول ا ل ع م ا ل ك ب ر ولذلك قال س ي د ن ا علي والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد كلا ولا النفس ا ل ب س ي ط ة لا ولا العقل المجرد من أ ن ت يا ر س ط و ومن أ ف ل ا ط قبلك يا ملبد من أ ن ت م الا الفراش ر أ ى الشهاب وقد توقد فدنا ف أ ح ر ق نفسه ولو اهتدى ر ج د ا ل أ ب ع د سبحان الله لو يبعد أ ح س ا ن ه ل أ ن التفكر في ذات الله هلاك ولكن التفكر في ر ح م ة الله في صفات الله في فضل الله في ع ظ م ة الله في ق د ر ة الله فمفتاح ا ل إ ي م ا ن التفكر التفكر سبحان الله تبص تلاقي الريح. الريح انت ل ي ا مش متخيل الريح ب تنقل ع م ل إيه ت حبوب اللقاح وبتجيب رحمة الله وتحرك ب ج ي ب ر م ة الله و ت ح السحاب من ح ت ة ل ح ت ة تخلي المطر ينزل في ح ت ة وحته ة لأ ل ل ا سبحان ا لا ل ه ل بتعمل الأبهار و ع ش ا ن إ ح ن ا كلنا مشتركين فيها ف ل ل أ س ف ما بيشكرش ربنا عليها م أ ن ه يجب أ ن نشكر الله عليها ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بطبيعته منوع يعني ايه عايز ن ع م ة خاصه بيه كما قلت لكم من قبل ان الله عز وجل يقول وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس ل ن ف س شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لمن ل ه ل ل ل ه قال أ ه ل العلم لو أ ع ط ي ت مفاتيح ا ل ج ن ة لمؤمن من المؤمنين يا فلان تعال ق ذ م ف ت ي ح ا ل ج ن ة و ق ف ع ل ى الباب دخل أ خ و ل لي يعجبك وبلاش من ا ليس ل يعجبك ش ع ايه ر ف ع م ل يدخل ويقفل ويقول ر ا لك مش عايزين ي ز ح م ة عايزين ش م هواه عايزين اقل لانه ط م ا ع يستاثر لنفسه بالخير عايز ا ك ل ه ا لوحده لكن من ر ح م ة الله أ ن الملك يومئذ لله مش بيت حد لا دك يدخل داو داو داو سبحان الله هشوف ان ل ع ي م في ا ل ج ن ة د ل و ق ت ي ح حاجات... ا ج تخلي العبد ايه؟ ينشرح صدره ويخاف عندما يعصي ويرجو الله عندما يطيع أ م ن هو قانت آ ن ا ء الليل يحذر ا ل آ خ ر ة رحمة ويرجو ر ب ه اللهم اجعلنا من الذين ذ ي ح ر ويرجو ن الآخرة و ن رحمتك يا رب العالمين عمين يا رب ف ساعات التفكر دي مداخل ل ل إ ي م ا ن مداخل ايه للايمان ولذلك المسلم كده يتفكر د في نفسه في ه ديه العاصفه ي ك ك ر ف ي مصلحة المسلمين ي ت د ب ر كده في مخلوقات الله بص كده على النحل ويقوم م م ل النحل ك ة و ع ازاي تاني يخلي موضوع موضوع ع ل ل ي ت ق ف ا ل ن ل مملكة النمل النمل ازاي يا وعيشت خ ب ر ب ي ق ل ت لكم من ق ب ل زلت وما ك ر ر ع ش ا ن ا ل ع ق ي د ة تخوى و ا ح د باحث بتاع حشرات قاعد مع النمل سبع سنين يرحم يحط للنمل كل نوع من الحبوب النمل يكسر الحبايه نصين ل أ ن أ ي حبايه لو قعدت تحت أ ي ظروف من بخار مي ة أ ي وسائل ا ن ب ا و النمله ا ما تستفيدش ب ه ا في الجحر ف ا و ما ت ق و د ه ا الجحر هي وبيت النمل يكسر الحبايه نصين تشذ عن جميع أ ن و ا ع الحبوب ح ب ة و ا ح د ة حبه و ا ح د ة من الجماعه ي ع لو اتكسرت ن ص ي ر تنبت ح ب ة ا ل ك ز ب ر ة ع ر ف ن ت ا ل ك ز ب ر ة الباحث قال الله انا اشتغل بها ق ى عامل باحث على النمس وابشتغل ي ا خ و ل انا حطلها حبات ا ل ك ز ب ر ة وضع لها ح ب ة ا ل ك ز ب ر ة وجد ا ل ن م ل ة تقسم ا ل ح ب ة الى ث ل ا ث ة اقسام من اللي قال ا ل ن م ل ة كانت في اي ا ك ا د ي م ي ة بتدرس النمله ة ا ف ي أي ك ل ي ة علوم ولا ك ل ي ة طب ولا ك ل ي ة ز ر ا ع ة تدرس ا ل ن م ل ة ما درسها إ ل الا ا ل ه م ع ل م ه الله إ ا ا ل ولذلك الرجل لما استغرب يعني النمل طبع إ ل ا أبوه و م ه ب ي ع م ل و ا ك د ه وابوه وامه خدها ب ا ل ت ب ا ع ي ة طب يا فالح الحل قال انا بقى وصلت الحل يا سيدنا الشيخ ك ل ا م دا كان في السبعينات خير قال انا جبت الجيل الجديد بتاع النمله وعزلت ا ل و ا ح د وما شافش ل أ ب و ه ولا أ م ه في التعليم طيب ما ياشي عم وبعدين قال ابن الذين ح ط و ح ب ة ا ل ك ز ب ر ة ل ل ا شاف لابوه ولا امه ولا واحد ل علمه بيكسرها ب ر ض و ثلاثه قلت ل طيب والحل قال ما ل ا مش ل ا ي حل اتصل بمراكز الاتصال قالوا لك كيف اوروبا قالوا ما وصلناش لغد دلوقتي ا ل س ر تقدر يا سيدنا الشيخ تقول لي ايه استريح وانهي الموضوع ده واخلص بقى قلت له قال فرعون لموسى وهارون في سوره طه ا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى الايمان كله في كلمه أ ع ط ى كل شيء خلقه、آه. ثم هدى ثم هدى سبحان الله لما تلاقي الخفاش إ ز ا ي ما ب يشوفش وما يخبطش في ا ل ح ي ط إ ز ازاي ي إ يلف يلف بيلف, بيلف, بيلف في مين اللي قاله الخلايا يقول ل ك خ ل ا ي ا ا ك ر و م غ ن ا ط ي س ي ة غير مرئيه اخت ليه ي ق د ر ة الله يا ولد اخيرا تعرفتها إمتى بعد الاف السنين سبحان الله التعبان عضلات كده ويمشي على الأرض. يمشي على الارض سبحان الله وله أ ك ل معين وله حياه م ع ي ن ة والدود في الضفادع ب ط ن الصغر ا ل و اللي مش عارف إ ي ه وعالم البحر ا ده عالم ثاني يا خ ا ب ر رابط على البحر واللي فيه الله. البحر, يقول لك البحر المالح ب عارف البحر المالح ده في قمه في القاع ملح ملح عرف ا الملح ا ل ي فايده إ ي ه انت كل اللي تعرفه ع ن الملح تحطه على ا ل أ ك ل وتزعل اول ل أ لما الدكتور يقولك ق ل الملح لا الملح له ف ا ي د ة ت ا ن ي ة ك ا ئ ن ا ت ا ل ب ح ر ي ة آ ل ا ف الملايين من ا ل أ ن و ا ع بتموت تحت عرف ا انت لما تحب تخلل الخيار والزيتون تحطه له ايه؟ ملح عشان تحفظ ايه؟ تحفظه إ ي تحفظه بالتخليد سبحان الله أ و الملح اللي في باطن البحر يحفظ الكائنات ا ل ح ي ة ومتتحلل ا ل ل ي ب تموت ا س م ا ك و العالم البحر د ه تتحلل ب س ه و ل ة ب س ه و ل ة ب س ه و ل ة وما تطبعش منها ر و ا ي ح كريهه ولو لم يكن في البحر والمحيط ملح لمات اهل الارض جميعا من نتن ر ا ئ ح ة البحر نجد ي نعم تستوجب الشكر وتستوجب ا ل ت أ م ل يبقى انت يا مؤمن عايز تدخل في الايمان افتح بمفتاح التفكر اللهم اجعلنا من المتفكرين يا رب العالمين طب انا عايز مفتاح ل ح ي ا ة القلب لما واحد دقاته تزيد دقه ها ولا نبضاته تزيد نبضه بيجري ا و م للدكتور الحق انا حاسس كده والدكتور يعمل انه شاطر اوي انا شكك في دقه منهم انت شكك في دقه طب ابو دق سبحان الله انا شكك اه الله. لا في حياة ده في ح ي ا ة للقلب غيرها ودقتك ده ه اللي ح ي ا ة الايمان ا ل ل ل ي هو ا ش ح ن ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل ل ي م و ج و د ة داخل قلب العبد ا ل ل ي هي ص ل ة بالله عز وجل أ و ل مفتاح عشان تخش على ح ي ا ة قلبك ا ل إ ي م ا ن ي ة التدبر في كتاب الله ل س ه سمعين الله يكرم اخونا شان محمد بن رجل مؤمن أ ل فرعون يقول لهم إ يا ه ي قوم يا قوم ما لي أ د ع و ك م إ ل ى ا ل ن ج ا ة وتدعونني إ ل ى ا ل ن ع ر هكذا ل ه ج ة أ ه ل العلم و ل ه ج ة الرسل كلهم ومن يحمل رايتهم الى ناس لانني ادلكم و على الخير ب ت ا ذ و ن ي ليه سبحان الله ي انا م ا ب ط ل ب ش منكم شيئا الا بس أن تسمعه سبحان الله مالي أ د ع و ك م إ ل ى ا ل ن ج ا ة وتدعونني إ ل ى النار سبحان الله مالي ي ق د ل ه م بالتي أ ح س ن يا اخوان تعالوا اهديكم سبيل الرشاد إ ن ي أ ق ا ف عليكم يوم التناد لا تجروا ساعتها ومحدا س ي ن ف ا ك م يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين النرض ا ة ص ح ا ح ملوك و ر ض م ا ء و ك ر س ي وجهل ك ن يوم ا ل ق ي ا م ة من ينفعك من انفعك اللي ينفعك؟ قلنا تنادي الام على ابنها يوم ا ل ق ي ا م ة يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك و ط ا ء هل من ح س ن ة من عندك تنفعني في مثل هذا اليوم يقول يا ا م ه انا لا انكر شيئا من ذلك هل انت عندك من ح س ن ة تنفعني انا هذه ام والابن يقول لابيه يا ابت كنت بارا بك و ش ف و ك ا بك ورحيما بك الا من حسنه قال يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه ل ي س عندك انت من حسنه ة يا خبر. يتمنى الواحد يفتدي الواحد خبر ن ف س مين لا لا لا مش ده خذ أ ب ي لامي خذ ولادي خذ م ر ت على النار باستنى غلبان لا كل واحد كت نفسي نفسي كل ا ل أ ن ب ي ا ء تقول نفسي حتى ا ل أ ن ب ي ا ء كما قل ن الا إ سيدنا محمد يقول يا رب أ م ت ي يا رب أ م ت ي اللهم صل ي عليك يا سيدي يا رسول الله ق التدبر م ا في ا ل ق ر آ ن قام ل ي ل ة ب آ ي ة آ ي ة شريف ع ي ش ة ب تحكي قام ل ي ل ة ي ق ر أ ا ل آ ي ه ويعيط بشد يكمل لغاتنا بلا اذن الفجر إيه إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم كل كل صلى الله عليه كل ما ما يقراها يقراها يعيط سيدنا ب ح ا الله ن س جبريل لما نزل عليه خ ل اخر ص آ الزيارات ذكر الحبيب المصطفى أ ت ب ك ي و أ ن ت في طريقك إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى قال أ ب ك ي من ل أ م ت ي من بعدي يا جبريل من يحن عليها قال فيما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل إ م ا م مسلم ل م يحن عليكم من بعدي الا الرحماء من أ م ت ي ومن الرحماء اللي ب ي ف ه م ه ا ل ل ي سالكين في مجالس العلم والجالسين في مجالس العلم والناس اللي, اللي سبحان الله بيحبوا أ ه ل الخير هم ارحموا ل ي الامه لكن غير كده لا يرحمش ا ل ا م ة طلع لك في التلفزيون و ا ح د ة ترسطو و ب ي ع ص ل ا ة ا ل ظ ه ر العصر بتاع اخر الصهره بعد ما تكون مصل ي العشاء و ج ا ي من ا ل د ر س تفتح باظل ي و م ك ل ب ا ى ب ن ظ ر ة بكلمه غيبه للبطل والبطله لانه ايه مفتاح للشر مغلاق للخير ها؟ سبحان الله ومن استنى في ا ل ا س ت ا م السنه ا ل ح س ن ة فلو اجرها و واجر من عمل بها الى يوم القيام ومن استنى في ا ل ا س ت ا م سنه سيئه فعليه اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيام سبحان الله ف ا ل سيدنا عمر الله ي ر ض ى ع ل ي ه ش ف ن ا ه ر ا د ي د و ر عليه ا ل ف ان يبحث عنه امير المؤمنين اين يصلي عبد الرحمن ص ع ي ويصلي بالناس د ا خ ل س ي د ن ا عبد ا ل ر ح م ن ي ص ل ي خ ل ص ت ا ل ص ل ا قاعد ة ي د و ر ر ا ح و ا ا ل ب ي ت أ ويصلي و ي ع ل ي ه ويصلي م ويصلي ويصلي خ ر ج ي ح س س أ خ ب ا ر الرعيه انتشر الصحابه في ا ل م د ي ن ة ب ويصلي ويعطيهم ويعطيهم عليهم يا م ي ر المؤمنين اصحي ص ح هل ص ل ع ت الشمس هل لسه يا م ي ر المؤمنين ح و ا رح ف توضا و ص ل ن خيرا يا امير المؤمنين البينه ا ع س انا ا ل ل ي ل ة انا ماشي في الشارع عادي اشوف احوال الرعيه ة ي سمعت ق ا ر ئ ة ل ل ق ر آ ن ت ق ر أ شوف حتى ا ل ص ح ا ب ي ة ق ا ع د ة ت ق ر أ مطلع س و ر ة الطور إ ل ى أ ن بلغت قول الله عز وجل إ ن عذاب ربك لواقع لو ف أ ي ق ن ت أ ن العذاب واقع على ر أ س عمر فلم أ ش ع ر إ ل ا و أ ن ت م توقظون عذاب لواقع لو علي مرعوب ودعوة تضيع للدرجات يا أمير المؤمنين كنت خايف للدرجات يا المؤمنين إياك والظلم إياك ودعوة المظلوم إياك أن تظلم نفسك. إياك أن تضيع أيامك إياك أن تضيع عوقاتك ربك إيب أمير أمير كنت كنت نفسك تظم تضيع أن أن أن إ ل ا في ذكر الله عز وجل اللهم اجعلنا من الذاكرين و ا ل ذ ا ك ر ا آ ا م ن يارب العالمين يبقى مفتاح ح ي ا ة القلب تدبر ا ل ق ر آ ن تدبر أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا في أ ق ف ا ل على القلوب ها؟ لا ب تسمع ش ا ل ق ر آ ن في كل ح ا ج ة في شيء مش في ا ل ق ر آ ن ما فرصنا في الكتاب من شيء في ح ا ج ة غيب عن ا ل ق ر آ ن أ ب د ا والله كل شيء موضح فيه في خبر ما قبلكم ونبا ما بعدكم كله كله سبحان الله لا يخلقوا الرد تنقضي يعني على كثرة بالتكرار تظهر عجائبه ما يقدمش سيدنا و س يوسف يوسف يوسف تقرى تقرى منصور ئ ة مرة الف تحلوه بن عبيد الله الله يرضى عليه ها راه ت ن م ي ذ ه في الرؤيا فقال له من كبار الصالحين قال له ماذا صنع الله بك يا إ م ا م عليه قال أ و ق ف ن ي بين يديه حساب تعبرت في حسابه وقتل ل غ ل حسابنا بم جئتني يا منصور قبل معك قال جئتك بست وثلاثين ح ج ة ولكن يجب ان ي ء ما ي و ص ل ع ن ا يفعل؟ و ل امر حد اخر يقول لك ان ط ر س ب ح ا ن ا ل ل ه م ا ي ك امر اخر بما ي ق ا ل ب لك ان هناك امر ا ل ر يقول لك ان ه ن ي ي ا م ن ص و ر ف ق و ل جئتك بك قال ا ل آ ن قبلتك أ ن ا ق ب ل ب رحمتك ر ح م ي ك ان عبدا من بني إ س ر ا ئ ي ل عبد الله خ م س م ا ئ ة عام ثم جيء به فقال الله لملائكتي أ د خ ل عبدي ا ل ج ن ة برحمتي قال لا يا رب ادخل ا ل ج ن ة بعملي قال يا عبدي ب رب ح م ت ي يا قال لا ر بعملي لا إله إلا الله قيسوا له اعماله قاس الأعمال. ن و ا م ر نواهي ذكر شكر ن ي س فيها نجح ا القيس له جانب النعم ع ط و ا ن ع م ة البصر في ك ف ة وعبدته خمسمائه س ن ة في ك ف ة رجحت ن ع م ة البصر صار د ا ئ ن ا ام مدينا مدين, مدين. مديون سبحان الله مدين لا إ ل ه إ ل ا الله قال لا يا جهنم? خ د قال رب ادخل ا ل ج ن ة برحمتك كمن ا ل أ و ل لا أ ح د يدخل ا ل ج ن ة بعمله قيل ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله برحمته ه وحسب إ ن قوما غرتهم ا ل أ م ا ن ي يقولون نحسن بالله الظن والله لو أ ح س ن الظن ل أ ح س ن العمل اللهم أ ح س ن أ ع م ا ل ن ا يبقى تدبر ا ل ق ر آ ن ل ه م ف ت ح ح ي ا ة القلوب ويه إ كمان والتضرع في ا ل أ س ح ا ر يا سلام على اللي يقوم في وقت السحر ونامت العيون و ه د أ ت النفوس وخلى كل حبيب بحبيبه وخلى أ ح ب ا ء الله بربهم وحبيبهم يا سلام في الوقت ده السماء هي ف ا ص ي ة و ا ل أ ب و ا ب هي م ف ت و ح ة والله يتنزل كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل في وقت السحر وقلنا ان ن ت أ س م الليل ثلاث ة أ ق س ا م إن ساهد غروب الشمس لغاية صلاة الفجر غروب اقسم ث ل ا ث ة وشوف كل تلت تقريبا قد ايه يبقى ثلاث ا ا س ع تلات ث ساعات اللي عجبك تلات و م ا ل ل ل العشه ا ا و ن ن بعد حر تنام بعد العشه بعد ساعات ت ي ن ث ل ث ة و ق و م الثلث تلات ل ساعات ل لله تلات ا م ه و ع ن ا م ثمان ساعات, ساعات حلم عليك ليه? ثمان ساعات لما تنامهم ساعات يبقى لو عشت ستين سنه يبقى انت نمت منهم عشرين سنه يبقى انت ما ع ش ش في الدنيا الاربعين سنه منهم خمسه عشرين منهم سنه اي كلام و خ م س سنين تذهبين تذهبين يا فعلوك من الملوك ايه يوم القيامه ايه تضيع فالمسلم م ا يضيع ش وقته هباء منثورا يجي عليه الليل لا لا ازاي الليل د ه مش للنوم ع لا لا سبحان الله وفي ب ا ا ل أ س س ح ر هم ي ت غ ر السحر و وقت الأوقات ن من هذا هذا ا مقت ت ل ده يتجلى الاسحار ل ه ه ف ي على عباده ب ن وإن عز المؤمن الله و عز ش ف شرف المؤمن قدام الليل المؤمن ا ل ل عند هم عن ي و ا ل ل ي ل وعلشان تطيب قلبك وتحيي قلبك قم من الليل ولو قليلة وتحيي من ن تطيب درب قم ف س ك الأولى ت ب صعبة تبقى الأول. وبعدين ب ق ى ركعتين ع ر الأول أ غ ف ا ر آ ن ولذلك ب يبقوا ع ركعات د ي ن تمن من وجزء ق يبقوا ر عشرين ركعة أجزاء من القرآن آ ن وبعدين من وثلاث و أجزاء ك ه ا تترقى ع ب ا د ة ل مر رجل من التابعين على صديق له بجوار بيته في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل فما سمع صوتا فلما لقيه في الفجر قال يا فلان أ ك ا ن البيت نائما قبل الفجر قال نعم ما سيطرنا إ ل ا عند ص ل ا الفجر فقلب كفيه قال عجبا ً مسلمون ومؤمنون وينامون فولا ليس فلذلك ت ع ا ل ا ت س ت غ ر ب ا ل ر ا س ومن لو جه ومشي كذا في شارع التحريك وفي ا شارع ايران اللي منورده ه بلاشي على س ن اخونا في ايرانيه زاد ع ن د ن احنا ا في شرع ا الشواذ ب ا ا ر ع ل ش ر ولكل ا نيام تصحي انت لما تكون تستنى ابنك في المطار ا ل س ا ع ة خ م س ة ما شاء الله ما, ما تنامش ي فاذا اردت ي ي ي و ك ان اقلبهم لغة الى الفجر سيئة جارية, بدل جارية هو يعمل سيئه جارية. لا إله إلا جاريه ن يا لا سبحان ا رب ل ل وكان ر البصري أ ي ن الحسن ا و آ د م البشر أ ص ف ر كل يوم عليه هلم ن النور عليه هلم النور عليه هلم النور ع ل ي ق ولده ابيض ليس بعد كده اباه حسن يا بصري عهدناك ادم البصري ما هذا النور الذي علاك قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا ربنا من جماله وجلاله س ل ا م ي ك ر ا ل ن ا س سلكوا الخط وخبطوا على باب الله الذي ليس له باب ولا بواب فدخلوا الى الله عز وجل فاكرمهم برحمته اللهم اكرمنا معهم يا رب العالمين يبقى إ ذ ا مفتاح ح ي ا ة القلوب تدبر ا ل ق ر آ ن والتضرع في السحر ل أ ن ه الام من يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء مين هو、آه. ليس إلا هو. سبحان الله تخبط انت بس على الباب, على الباب. يا رب. يا رب. يا رب. احنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قلت المسجد ونادى على قال له تعالى ماذا كنت تقول الليلة يا يا يا في سبحان بس وإذا كنا نشوفنا ما ونادى شاب ماذا هو كده تخبط رب رب رب بعد بص إنت كنت فرى اشوف الشاشه ة ب اباها ي ه غيري ب ايه ل م ص ط تعال ى تعال فقلت تعملين ليله قال قمت ا ل ل ي ل ة ب آ ي ة اقولها وابكي امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الى اخره فسيدنا الحبيب يقول له ايه يا غلام قال له نعم يا رسول الله قال له لقد ابكيت ا د م ع اعين كثير من ا ل م ل ا ئ ك ة الملائكة, الملائكه تجاوبت السماء مع دعاء العبد تجاوبت ا لان ا ل م ل ا ئ ك ة بطبيعتها تؤمن على دعائك واللي أ م ن ت ا ل م ل ا ئ ك ة على دعائه إ ن شاء الله د ع ا ء ه مستجاب يا اللي الملائكة تقول معاه آمين نبي قاعدين يدعو الملائكة معاه شوفنا المتصنف العشاء بخت تقول كل لنا ودسه هو ف ق ي م ا ل س ي ئ ا ت و م ن ت ق و ا ل س ي ئ ا ت يومئذ فقد رحمت ه الى اخر الايه يدعو المبتسمين قال من صلى ص ل ا ة العشاء في ج م ا ع ة ونام على ذكر لله عز وجل فلما نام ما منعه من الذكر الا النوم تكتب الملائكه ة طوال نومه انه جالس وواقف يصلي لله بس اللي لانه ل أ لازم بشر ل أ ن ه بشر لانه أ ن ع ب ش ا لانه ل ع ش ان هو لو الملائكه عارفين لو ض ص ا ئ ي يبقى الحسنات ش غ ا ل ة يبقى الذكر شغال يبقى الطاعة شغاله يبقى ا ل ط ا ع ة ش غ ا ل ة يبقى ا ل ع ب ا د ة ش غ ا ل ة سبحان الله وياسلام على العباد المتعودين ل ي على اللهم اجعلنا من أ ه ل قيام الليل اللهم اجعلنا من القائمين لله بالليل اللهم اجعلنا من القائمين لك بالليل يا رب العالمين تعالى يا سيدي ل م ف ت ا ع الرزق انت ع ا ي ز ت رزق البند بتاع الرزق السبب الاول السعي تعوش د في بيتك وتقول يا رب لا لا السعي لازم السعي الاول وبعدين ك ث ر ة الاستغفار ليه لان ك ث ر ة الاستغفار من اكثر من الاستغفار سبحان الله اولا يعني ف ر ج الله همه و أ ذ ه ب كربه وضيع غمه ورزقه من حيث الاحدث ل أ ن سيدنا نوح قال لقومه ي ه وقلت استغفروا ربكم、ها. إنه ك ده ده انه الأول الزنوب بالاستغفار هو إنه مسح كان غفار يعمل إيه يرسل عليكم يبقى لإيه بعد السماء مذرارا كده الرزق ما دام ا ل س م ا هتنزل مدرار يبقى في جفاف يبقى في ميه يبقى في زرع يبقى في خير、ها. ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ا ل أ م و ا ل دي رزق والبنين ايه بارده رزق سبحان الله ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا سبحان الله ما لكم لا ترجون لله وقاره وقد خلقكم أ ط و ا ر ا ب ذ ك ر ه ا بنعم الله عليه فانت عشان توسع الرزق عليك ب ك ث ر ة الاستغفار أ ف ض ل الاستغفار بعد أستغفر الله, العظيم. استغفر الله العظيم بس انت تقولها مش من باب الترديد بس لا تقولها عملي انت تستغفر الله من ا من ا ل غ ي ب ة مثلا إ ذ ا عشان تستغفر من ا ل غ ي ب ة تعمل ايه تبطل ا ل غ ي ب ة ا ل أ و ل و إ ل ا استغفارك غير ه ايه زي م استغفارنا قال الإمام الغزالي ا يحتاج إ ل ى استغفار وتوبتنا تحتاج الى توبه استغفار نفسه ا ف ت ع ن ا لانه ا غ ف ر ل أ ن ه غلط لانه ل م م س ت غ ف ر الذنب و و مقيم ع ل ي ك ا لانه م س ت تقيل ه بربه ئ و ح محجبة د ة مش غ ف ر ا ل ل ه ا س ت غ ف ر ا ل ل ه ا س ت غلط ف ر ا ل لانه في ا ل ش ا ر ر ع ب ن ا غ ف ر ل ا غفر ل ا ي ه ماذا غلط ف ر انت سبحان الله بترتشي والعياذ بالله المواظب بيرتشي حط الفلوس بالدرك استغفر الله استغفر الله أ ظ ن أ ن ت فاهم متوحد الله لا اله الا الله ق ي ب مفتاح العز عايز تبقى انت راجل كده من أ ه ل ا ل ع ز ة ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله ازاي الله عز وجل جعل ل ل ط ا ع ة عزا و ل ل م ع ص ي ة ذ ل ة وجعل ش ج ر ة ا ل ط ا ع ة ثمرتها كلها خير و ش ج ر ة المعصيه ة أعذب ا ل ل ثمرتها كلها شر تعال ل شجره الطاعه ا المفاتيح م ت ت نفتح جنتك ف ح إن لنا الجنة بين الجنة شاء الله اللهم يا جنتك رب ده باب باب ما بين مصراعي ده رب نصحان يعني ايه الحلق ده ل ل ح ل ق ده دبيتكو ا ل م ص ر ع ب ت ا ع ه ا ده تسعين س ن ت ي لو انت سمي ن ش و ي ة تخش في جنبك صح لا. متر يعني ب دبيتكو عرضه متر باب ا ل ج ن ة ا ل من بصره الى صنعاء اليمن يعني الباب عرضه من العراق ل ل ا ت ل اليمن اذا عرض الباب ده ايه ها? د ه عرضه يعني لما باب يتفتح ب ت ا ع ا ل ج ن ة كده يبقى ا ل ح ل ب ت الباب ع ا في العراق والكالون الباب ع ا سبحان الله هناك في اليمن والباب بتاع ا ل ج ن ة ملوش ا ل كلون ولا ترباس ولا ا ي ه ليه ل أ ن ربنا المفتحه ا لهم ا ل أ ب و ا ب في حد يهرب من النعيم لكن أ ب و ا ب النار مقصده ب ة يعني مغلقه ة طويلة بالتربيسة ما ا ل ن فالسهرب وثيقه ا الجنة ب الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة زمرا حتى اذا جاؤوها ه ا ل وفتحت ا ابوابها تعالى في اهل النار وثيقه الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إ ذ ا جاءوها إيه فتحت ابوابهم الواو م و ج و د ة مع من ي مع تؤهل ا ل ج ن ة وعدم الواو م و ج و د ة مع من ي مع اهل النار ليه لا توحدوا ليه ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن بتدبر ليه ليه عشان تبقى افهم ا ل ق ر آ ن أ و على قدر ا ل م س ت ط ا ع ا ل ج ن ة ن ح ف و ه ا ب مكاره يعني فيها إ ي ه م ص ا ع د فيها إ ي ه حواجز شوف الواد اللي الجنه ل ي ي ب ر الربعمية اكتراك ي على م كده غير حواجز. يوصل حواجز ل ب ولا و ل ا عشان اللي بيخط الحواجز لا اللي بيجري من غير حواجز صح ولا لا النعبال وينزل ونطم وينزل حلينه بيخط بيجري غير ينط ونطم ونطم من ما تاني صح على تاني التاني ف ح و ج ز ولله المثل العالم ة عشان توصلها ل في حواجز ك ث ي ر ة موانع اول مانع الصبر و إ ح ن ا ل ل أ س ف أ ع د ا ء ل ل أ م ر قال البصري رضي الله عنه ا ل إ ن س ا ن عدو ل ل أ م ر لو أ م ر ن ا الله بالجزع لصبرنا ولكن امرنا بالصبر فجزعنا عدو الأمر خلاص يا يا أصبر أصبر. ليه سبحان الله الواحد مروح من بيته عامل لا يصلي ولا يصوم على غيره بس لا ي م ن لا يصوم على غيره س ا يمكن ا يصوم ه ف د ا ن ط و ل ى شويه ا ل ج م ا ع ة اخونا ماشيين ي ق ب ط و ا في الشارع في م ب ا ب على ايه على شويه جماعه ة كويس. قالوا اركب اركب اه اه اه مش اركب اركب ا ش ك ل اركب م منه? ا جرت م ي اركب اركب اركب اركب اركب اما ه ح ر و راح ا م ح ر و راح م ح ر و ب سابلو مدي هو م ا ل و ش ب ا ل د ي ن وبيصليشوا الى ه ي بس ل ه ا ا ف ل و ب ط قال له انت ب دائما ك بتشتب دين ت ا ا ذ ت اما و ا ل ل هروب اما هروب و ح م ل د ه على الله اخوانا اللي كانوا يعني جزاكم الله خيرا على اتصالكم الائكم يعني من يوم الجمعه نحن لا نخاف إ ل ا من الله قولوا يا رب م هذا خلاص المهم رب ماذا فالانسان ضد الامر أ ر ض فلو ولو ا ح س ب ص ل ا ليه ولو نهي الناس لو نهي الناس نهي عن فت ا ل ب ع ر لفتوه وقالوا ما نهينا إ ل ا لشيء يعني لو ربنا مثلا عندنا في ا ل أ م ر كده البعر بتاع الماعز فدبشت ا فيته كان الناس كلها ت م س ك ا ل ب ع ر و ت فيته عشان ربنا ما عرفش ب حاش بيعرف كده فكلنا أ ع د ا ء ل ل أ م ر ا ل أ س ف مع ان الانسان ايه يجب أ ن يطيع الله عز وجل ف ا ل ط ا ع ة ش ج ر ة لها أ غ ص ا ن ولها ثمار ايه ثمرات ا ل ط ا ع ة اول ث م ر ة واحلى ث م ر ة في ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة بعدها يعني ايه ص ل ي على رسول الله يعني ا ل ط ا ع ة بتاعت العبد لما الواحد يعملها تجيب ط ا ع ة وراها يعني مثال انت جاي المسجد وانت جاي بتقبل اخوانك قلق ل ا س يرد عليك وعليك م ا ل س ل ا م و ر ح م ة ا يبقى انت دي ايه ا ي ثلاثين حسن د خ ل تبسمت تبسمت في وش اخوك اللي على يمينك ووش اللي على شمالك تبسمك في وش اخي اخيك صدق كتبتلك حسن و إ ذ ا جاء المسلم إ ل ى ا ل ص ل ا ة وانتظر ا ل ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة إلى أن ت ق الى م ا ص ل المسجد الملكة ل ا قاعد كذا ة يعني ع أنت تكتب ح س ن ان ت ح س ا تقام كانت ل ت يصلي ع ينظر الله في الله قلب الصلاه فإن ا ا قبل ت ه معه بينهم وصلاة قلوب المأمومين فإن وجد بينهم صالحا صالحا صلاة لم قلب الإمام قبل صلات الجميع ل من فإن نظر فإن من في يجد وجد ج أ فان لم يجدوا ولا واحد صالح للامام ولا المامومين ه ا ل يا ملائكتي ارايتم عبادي وقد اصطفوا يصلون من اجلي كما تفعلون اشهدكم اني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم كريم كريم ما, ما اكرمك يا رب سبحان الله اذكرتني اذكرتني بعدما خلصت انت قاعد الدرس الله يغفر بك امام ملائكته يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد ادوا ا ل ف ر ي ض ة وينتظرون اخرى خلاص ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة و م ن ت ظ ر ي ن ف ر ي ض ة العلم ما ف ر ي ض ة ب ر ض و سبحان الله يا ملائكتي اشدكم ه اني قد غفرتم ب ر ض و ب أ ك د ثاني سبحان الله بعد ذلك ل ه ن تمروح قلت معلومه روحت و قلت ه لمراتك م ر ا ت ك عملت بها ي قلت ه لعيالك عمل و ا بها ي ط ل ع ت صبح ولحت الشغل قلت لصاحبك عمل بها ي الطاعة ومن ف ي ا ل ق ا ب ل ثمرات المعصيه ة المعصية ع ب د المعصيه ه و ش تتكلم ا ل م ع الطاعات ا ل م ا احنا بعدها ر ق ق الخلوب ش ا ن ن خ ل الجنة ل ل ان شاء ل الله. ل مدخلنا ل ه جنة جايدون سبحان الله العظيم المسلم وهو ي ر ا ح ف شجره ا ل ط ا ع ة الراجل فرح لسيدنا علي وقال له أ ن ا عندي مرض عبال و د و ا ء عندك راح ل ل ص ي د ل ي ة بتاعت سيدنا علي أ ن ا عايز أ ص ر ف دوا ء من عندك ما دائك قال له دائي البعد عن الله قلبي مش ر ؤ ي ة قلبي مش حناين على الناس قلبي الطاعه مش و ق د ه اوي م ا ف ي و ش خوف اللي هو مفيهوش رجاء اللي هو مفيهوش اقبال على الله بس بس تعالوا قال له ايه في الكلام الحلو بقى قال عليك بورق الصبر ده وصف الوصفه مش ج ا ي ياخد ده قال له عليك بورق الصبر وعروق التواضع ورق الصبر وعروق اليه التواضع وماء الحزن لله يعني ضع هذا في إ ن ا ء ا ل خ ش ي ة حط السطح على التواضع على محبتك لله وللناس حطه في إ ن ا ء ا ل خ ش ي ة و أ و ق د عليه بنار الحزن على ا ل ذنوبك اللي فات ها؟ وقلبه ها؟ وقلبه ب ا ل إ خ ل ا ص قال لي بدا كله مع بعضه بإيه ح عليه ح ب ة إ خ ل ا ص كده في الحاجات دي سبحان الله و أ ن ز ل عليه ماء الخوف من الله نازل عليه ماء عشان إ ي ه يبقى في م ر هم ا ا سبحان ا ل ل ه ثم تمضمض بالحزن والورع و أ ب ع د نفسك عن الشره والطمع تشفى من مرضك ب إ ذ ن الله وطفة هو صعبة يعمل يبقى يجرب هم المهمة منها إيه النهاردة يسمي اللي محل يقدر كده حد ده حتة منينه من الصيدلية الإلهية اللهم مش فينا من أمراضنا الظاهرة والباطنة يا العالمين مش من من رب ثمرات ا ل ط ا ع ة بهاء في الوجه تبص على المطيع الولد الشاب الصالح يقول يا أخي الواحد يحب يبص في الواحد الوجه يقول أسلا اللي أسلا الله ما شاء بينط منه من بص على ا ل و د ا ا ل ع ي ا ذ بالله ا ل ل ي مرمي في النادي طوال اليوم و إ ي ش أ ن س ي ل وشيء مش عارف س ل س ل ة زي الكلب في ر ق ت ه سبحان الله يتكلم الدغر كده سبحان الله وقاعد بس يجر ويعطيه ر خ ص ة لا اله الا الله وقاعد بتاعه موسيقى وكلام ف ا ض وقال بص على وشه ا ل و د ا د عنده اربعين س ن ة ي م ك ر عنده خمسه عشر سبحان الله لكن الوقت الثاني ما شاء الله وشه كده دشوش كلامه هادي لطيف متواضع سلس سه راضي قانع مش غ ض ب ق سبحان الله ففي بهاء في الوجه من ثمرات الطاعه ة و إ ي و ر ق ة في القلب و ا ق ب ل على الله ومحبه في قلوب الناس فمن اتقى الله أ ح ب ه الناس وانكرهوا ل ن ا س يحبون ا غضب ه م غضب عنهم الرجل ا ل أ ع ر ا ب ي جاء إ ل ى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبص عليه كده وكان العرب أ ه ل فراسه فبص كده ا ل أ ش ه د أ ن هذا ليس بوجه ك ا ل ذ ا ت هذا إ ن س ا ن صادق و ل على سيدنا الحبيب مش م م ك ن ان يقول هذا العرب كان عنده, عنده شيء من الفراخ الغريبه لا اله الا الله ولذلك الاعرابي ل ا مصطبب باب حركه ا ل ب و ر ص ة وجيبوا ج ي ب فلا الرسول صلى الله عليه وسلم ج ا ي مع الصحابه كيف حالك يا محمد زيف قال له بخير ح ا ل أ ل ا تسلم يا اعرابي قال ل ه ومن اشهد لك قال له ص ح ا ب ت نعم ل أ ن ه م يحبونك ف قال له الضب الذي في يدك فالعرب ي ص وجد ا حقاليا يلا كده حق في كده فالرهي الضب يقول بلسان عربي مبين أ ش ه د أ ن ه رسول الله, <تصفيق> الله. ومشي تستم تاني ليه جيد ألا يا الأعراب قال ألا أعرابي له قال له ومن يشهد لك رسول وحده قال له هذه ا ل ش ج ر ة شجرة؟ تعال يا ش ج ر ة ب أ م ر الله ش ج ر ة ولها حفيف غير عودي الى مكانك ب إ ذ ن الله رجعت الى مكانك قال له اشهد انك رسول الله وعلى كل معجزات الحسينه لا نتكلم ش بكثير ع ش ا ن م ا ندخلش في في جدل هل د ه حديث ضعيف ولا حديث لا كلها ا احاديث صحيحه والرسول لا يحتاج الى ش ه ا د ة اكبر من ش ه ا د ة الله ل ه وانك لعلى خلق عظيم وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين جريان الدموع من العين دليل على ان العبد طيب بله العيون إيه تظرف اذا إيه خلاص المعصيه ا ل ع ك س ي المعصية, المعصية بعدها من ثمرتها والعياذ ب ل ا ه كابه في الوجه ذق في الصدر ظلمنا في الدعاء عدم ب ر ك ة في الرزق عدم ب ر ك ة في الولاه عدم ب ر ك ة في ا ل ز و ج ة عدم ب ر ك ة في ا ل ح ي ا ة عدم ب ر ك ة في المرتب سوف ي ع د متدايق ويشكل ب ت ي ش طوب ا ل أ ر ض و ب ع د ذ ل ك د ك و ا له على النار يا مرتب يبقى ا ل ج ن ة عشان اللي يدخلها لازم يعدي حواجز حواجز صبر هذا صبر أ ن ت م بان نسيتوا الموضوع اللي كنا نكلم فيه و ف ي ق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل جنتهم ا ز وفتحت الواو في ا ل ج ن ة وعدم الواو في ا ل ا ج ن ينسى لا اله إ ل ا الله فسبحان الله ا ل ع ظ ي م ا ل م س ل م ع ش ان يخش في ا ل ج ن ة ل ا ز م ان يؤدب مصاعب يصبر على مراته وعياله ل ى ع وجاره ي ص ب ر على ورئيسه ي ص ب على ر في العمل و ي ص ب ر ع ل ى الدوله ة و وعن ي ي يتكلم التشبير ت النار ي س م ا ب سبحان الله, الله. الله. مصاعد كلها م ط ا ع ب فعشان لما يدخل بقى ي تعملوا تشريفه وفتحت ابوابها ليه تاخد وقت في ا ل ف ت ح لان في مكارد اخد مجهود عشان وصل ف تعملوا زي التشريفه اللي ا ل و ا ف ت جايه تبص مش عارف رئيس المراسم ا ل م ل ك ي ة ورئيس المراسم ا ل ج م ه و ر ي ة ورئيس مش عارف ايه, إيه وكل ايه مستني وصول الزعيم فانت ب ر ض و نفس ا ل ق ا ن انت زعيم يومها لان ل ا ل ج ن ة سبحان والسبرقي رب حريري وحوري الله قال لما قالت يا رب قد كثر حريري وقصوري ونوري وحوري وأنهاري ونوري قد وقصوري وأشجاري وأطياري كثر فقال أ ر س ل إلي عبادك المؤمنين عبادك لك كل مؤمن و م ؤ م ن ة لا يشرك به شيئا ويؤمن بيوم الحساب فقالت قد أ ف ل ح المؤمنون فقال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك يبقى كل اللي يقول بقى عبد غلبان بقى كل لك مالك مالك سلام قالت يا يا انت يا مالك من؟ عند عند ملك الملوك ها ملك سبحان الله يدخل العبد、كدا. لا اله الا الله قال ان في ا ل ج ن ة ل م ئ ة د ر ج ة ما بين ا ل د ر ج ة و ا ل د ر ج ة كما بين السماء والارض أ ر ض ي خ ب ربي أت... لو عاش فيها أ ه ل ا ل ج ن ة جميعا ً د ت ه في د ر ج ة و ا ح د ة ش و فيها م ي كم د ر ج ة م ئ ة د ر ج ة مئة درجة سبحان الله العظيم فالعبد مننا ه ايه يبقى يحن إ ل ى ج ن ة الرضوان ولذلك كان عمار يقول يوم وقع بصفين اليوم أ ل ق ى ا ل أ ح ب ة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم سبحان الله أ م ا بتاع أ ه ل ا ل ن ر والعياذ بالله وثق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمراء و أبوابها هو يروح مفتوحه وهو يروح ورمينه ه جابه فيها ا فاتحت ماشي ماشي يا صفار يا فجأة رب يعني وبعدين ايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق رحمتكم من أ ف ا ه رغبه سبحان الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل ز ل ا ه زرعات سبعون ز ر ع بتوبيخ أ م ا الثاني سبحان الله العظيم على كثير من مسك أ س و د في ظل العرش يوم لا ظل إ ل ا ظله آ م ن يوم الفزع ليل أ ن ه كان خير في الدنيا فالله لا يجمع علينا أ م ن ي ن ولا خوفين من أ م ن ه في الدنيا أ خ اخافه ف في ه ا ل آ ر ة ومن خ في ا ل د ن ي ا أمنه في ا ل آ خ ر ة اللهم أ خ ف ن ا منك في الدنيا و أ م ن ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة يا رب العالمين وختصر الامل كلنا عندنا ايه طول الامل ا ل م ص ي ب ة كده يقول لك انا بقى بس مستني لما الواد ح م ا د ة يتخرج حماده ده ايه لسه بيربع ح م ا د ة يتخرج واول بس ما اجوزه و ر ي ح ه في بيت كده هلا ا ك د د عملت اللي حدايه واستريح بقى ه ر و ح لشو ل عمر في ا ل ج ا م ع ة بقى ه و ح لشو عمر اكون في تحته ا ل ط ر ا ب انت وهو الله. هو لسه مامل فين بعد عشرين ثلاثين سنه سيدعوا سبب الرسول ما عد عليه ايه يا اسامه ده قاله ده فصيل فصيل يعني جمل صغير اشتريته لشهرين يعني ب ا ل ق ص ط على ايه على شهرين وحد ي ق ل ك اه ا ف ش ن ا ك و ا ل ق ص ط حلال لا يا حبيب ا ل ق ص ط حلال بنفس ا ل ت م ن بنفس ا ل ت م ن بعد بدل ما يدفع ا ل م ي ت جنيه م ر ا ح د ى يدفع خمسين شهرين وخمسين ايه شهر جاي المهم ففصيل اشتريته آه؟ لشهرين اتعجبون من أسامة ان أسامة لطويل من أسامة الأمر شهرين ياقسام وانت طويل الامل و إ ح ن ا قاعدين اه اه اه بس و ل ي ه سبحان الله فلازم يكون عندك قصر الامل قصر الامل تشعر انك ضيف والضيف لازم يمشي والضيف هي الثالث واحد سوف يعود يا ايتها ل ن ف س المطمئنه ارجعي الى رب ارجعي لمكانك الاساسي ما انت جاي هنا ايه ضيف مش انت لما لو كنت مؤمنا واغضبتك زوجتك انت مفكر الامر ب ح د س ه يعني م ر ا ت ك مثلا ً ش ت م ت ك اي شتمه من اياهم يعرف الرجال هل ا مثلاً عارف ف يحصل يعرف ايه قالت الحور العين من زوجاته في ا ل ج ن ة و ي لك و ي ح لك عما قليل سوف يحل عندنا فيرى النعيم كل النعيم لا يسمع ا ل ل ت ق ل ب ولا يسمع ت ج ر م ه ولا يسمع لسن زفر وهنريحه سبحان الله والحور اللي عنده ليه يا سلام يا سلام على الحور العين اللي ه ن ق ر ا الكلام عليهم في ح ل ق ة خاصه تقول في قرار الستات ان لو بطقت في البحر الملح ا ل أ ج ا ج لحولته ع ذ ب ا فراتا ولو أ خ ر ج ت أ ن م ل ة أ ص ب ع ه ا في ظ ل م ة الليل البهيم ل أ ح ا ل ت ه نهارا م ش ر ق ا يرى المؤمن بياض وجهه في ص ف ح ة خدها تقول هم يغنونك بقى انت حرمت نفسك من أ غ ا ن ي الدنيا فربنا يعوضك بسماع أ غ ا ن ي الروحانين في ا ل ج ن ة بس أ غ ا ن ي غير ا ل أ غ ا ن ي يقول لليه ي تقول أو الحر ا ع نحن ن الناعمات فلا نباس أ ب د ا الراضيات فلا نسخط أ ب د ا الخالدات فلا نموت أ ب د ا المقيمات فلا ن ض ع ن أ ب د ا فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له بس اكيد بصوت ايه صوت اللي هو مش صوت متعب زي حالات كده طلع معشره لا اكيد صوت احلى من كده ده سيدنا ا ل ح ب ب ب ي ي ق و ل ل ق ع ق ع ة ابواب ا ل ج ن ة صوتا ان لو ان الله لم يكتب الموت على اهل ا ل ج ن ة لماتوا من ح ل ا و ة صوت ق ع ق ع ة ا ل ج ن ة يعني الخط على باب ا ل ج ن ة كده بس ل ق ن ت م ت ت بهذه ا ل ي ق ه من ا ل ن ز ل ا ل م ر ا ه و ا ل ف ن س ا والصوت كتبت لها فرنسا و ل م س ل م ا ت و ا ل م س ل م ا والمسلمات و ا ل س ل م ا ت و ل م س ل م ا ت ا ل م س ل م ا ت ك ا ت ك و ت و ا ل ل م ا ت و ت عصفور ا والمسلمات و ا ل م ا ت والمسلمات والمسلمات و ا ل و س ا ت و ده م س ل م ت و ا ل ل م ا ت والمسلمات و ا ل م س ل م و ا ل م ل م ا ت والمسلمات و ا ل م ل م ا ت ا ل م ل م ا ت ا ل م س ل م ا ت والمسلمات والمسلمات ا ل م س ل م ا و ا ل م س م ا ت و ا ل م س ا ت ا ل م س ل م ا ت ا ل م س ل م ا ت و ا ل ا ت و ا ل م س ل ا ا ل م س ل م ا ل م س ل م ا ت و ا ل م ا ت و ا ل م ا ت و ا ل س م ا ت و ا ل م س م ا ت و ا ل ل م ا ت و ا ل م س ل م ا ل م س ل م ا ت ا ل م س ل م ا ت ا ل ل ه ده ر ب ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة ه سيكرمنا ك ر م كبير ك ب ي ر كبير لدرجه ان ايه سيعرف في... الحلقات لكي لا اريد ان استبق الاحداث ولكن لا اريد ان ادخل المعلومات في بعضها سبحان الله العظيم يقول إيه؟ على القصر بتاعك له اربع ابواب مش ا مش مش وباب وباب. لكن ب في, في الجنه في ابواب للرحمه لماذا الباب الاول يدخل ا عليك منه زوجتك ا من الحور العين انت يا غ ل ب ا ن اللي مش لاقي تتجوز بك اثنين وسبعين و ا ح د ة وما بيغيروش من بعض ولا تبقى نكد صح ولا لا و ا ل ج ن ة ما فيهاش ن ايه ك لا ح ز ولا أ ت ى ولا أ ل م الحور العين ا س ت ا ذ ن و ا عليك الباب ا ل ت ا ل ي ا ل م ل ا ئ ك ة قالوا يدخلوا يستاذنوا يا ولي الرحمن ا ح ب و ا رساله ي ب و حلقه يحبوا هديه تخيل الملك ج ا ي ب لك ه د ي ة من عند الخالق سبحانه. سبحان ه س ب ح الله ن ا مش مخبر ج ا ي ب لك اعلانه ولا محضر ج ا يحجز على بيتك لا الملك ج ا ي ب ه د ي ة من عند الرحمن هذا كل هذا كل ماذا يعني خذنا على قد عالف التعبيرات وفي تعبيرات اكبر ب ا تعرف ش عبر بها سبحان الله يعني قاموس ا ل ل غ ة يعجز الباب الثالث يدخل عليه ف منه الغلمان بتوعك الخدم اللي ربنا قال اذا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ الخدام زي اللؤلؤ أ م ا انت يا ترى يلي عندك الخدام يبقى شكلك إ ي ه يا ترى ح ا ج ة ع ظ م ة الباب الرابع الباب الرابع تدخل أ ن ت منه على الله رب العالمين ل أ ن ايه ق ل ي ج ي ب لك البطاقه ة ا ل ق والله إ ذ الرسول ا سماها ب ط ا ق ة و ا ل ب ط ا ق ة دي ل غ ة أ ه ل مصر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ا س ت خ د م لغه اهل مصر في الكلمه دي ها؟ مكتوب فيها بحروف من نور عبدي اشتقت إ ل ي ك فزرني أنا يستزيغك ي مولاك قال وهو رايح ا ل ا س ت ح ا ب يمطر عليهم اللهم اجعلنا منهم ي ع ر ف يمطر عليهم ايه مسك ن قد كده يقول السحاب ي ابني ه ا و له غلي هكذا ا غلي بل بيرش ع لا ك طبقة ل و و ز ن ترش ل بلاوي لا و او بيه ت عليك عطر بعد ي ن يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء هم جيراني وعبادي و أ ه ل ي ووسدي أ ك ر م و ه م هم في السكه و ي ج ت م ع و ا في صعيد واحد اقعدوا و ق ا و ا شوفوا عبادي أهلي جيراني و افدي شوف ا ل ك ر م ب ت عربنا و ا ل أ ط ع م و ه م عربنا ده ح أكلنا ما... لا سبحان الله الله ط ع ا م غير ا لتكتب ل ي ا خ ا ل ي ه و ا ع ا م ماشف ش سيئ هل أ ط ع م تموم ه ي ا ر ب ي ه ا س ق و م س ق ق ش ر ب م ا ش ف ت ش ق ب ل ي ك سبحان الله ا ك س ر و ه م ا ت كسي سبحان الله طيب و هم قدر سحابي ر ش ع ل ي ك ت ا ن ي وبعدين قال لي عبادي حرموا على أ س م ا ع ه م الخنا في الدنيا كلام الوحش ما سمعهوش. لا أ غ ا ن ي ولا كلام فسق ولا كلام خليع ولا كلام قبيح فنعوضهم ع و ازاي م إ قم يا عبدي يا داود رتل عليهم مزامير الزابور لما كان سيدنا داود من ح ل ا و ة صوته كان الكورس بتاعه اللي بيردد وراه الطير والجبال يردد ا جبال اووبي ل ي معه ط يعني اللي ب ر كان سيدنا بيردد مع وراه د كان ا ل ط ي و ل ل ج ب ا يردد ل د ر ج ة ا ن ك لو قعد على ح ا ف ة نهر وقفوا عن الجريان من ش د ة حلاوه ة صوت واذاك لأبو موسى و سيدنا الحبيب دخل المسجد أبو موسى الأشعار بيقرأ القرآن بيقرى بيقرى دخل د ح يعني ي ب صوت ل ي ح د ه بيقرى ب ص و فالرسول راح قعد طب بعدما خلص قال له يا أ ب ا موسى لقد أ و ت ي ت مزمارا من مزامير آ ل داود يا صوتك جميل صوتك حلو سبحان الله فقال منذ كم تسمعني يا رسول الله قال من اول صلاتك من س ا ع ة ما بدات في ا ل ص ل ا ة قال لو أ ع ل م أ ن ك تسمعني لحبرته لك تحبيرا لانه ك يسالني يسمع يا سلام على حنان الحبيب مع ا ل ص ح ا ب ة وحب ا ل ص ح ا ب ة للحبيب اللهم لا تحرمنا من ر ؤ ي ة وجه الحبيب ب ا ل ج ن ة العباد من ش د ة ح ل ا و ة الصوت كادوا أ ن يتوهوا ع ن ي ي عن الوعد يا عبادي هل سمعتم أ ف ض ل من ذلك سبحان الله وعزتك لا أفضل وعزتي وجلالي ل و س م ع ن ك م أ ف ض ل من قم يا حبيبي يا محمد رتل عليهم س و ر ة طه يا سلام سمودي ي ا م ا ل ماتس م ع ط ا ه ا من سميه ف ي م ا ت من احد من ا خ و ا ن ن ا ا ل م ق ر ر ي ن لصوتهم كذا وابن انا معلم ي ه كذا ز ي ما ش ا ي خ ن ا كذا سمحت ويا سلامت ل ل ل انت بقى بتسمع حبيب المصطفى هل س م ع ت ي ا ر ب مشبوك ادم ن كذا في ش وعظم ن كذا في ش حرام د ا خ ر مكذا ن سبحان الله ولا شغل ولا هم ولا غم ولا موافقات ولا عيال ولا زغب و اطفال ل ل ب ولا نعيمها النعيم ي ي ن ع م سبحان الله ا ل وعزتي و ج ب ا ل ي لاسمعنكم اجمل وافضل من هذا ثم يكشف عن ساق او يكشف رب العباد عن وجهه لعباده ويرتل الرحمن س و ر ة الرحمن طبعا العباده غير الرحمن باه س ب ح ن ا ل ل بعدما ي ف و ل يا عبادي هل ر أ ي ت م افضل من ذلك وعزتك وجلالك ما ر أ ي ن ا سوف أ ع ط ي ك م افضل من ذلك يا رب و ا ل هناك افضل من ذلك قال سوف ا س ب غ عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا وذلك تفسير قول الله عز وجل ورضوان من الله اكبر اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ان ر ض ع ا ا لم ل ه ترض عنا فاعف عنا اللهم ان لم ل ه ان يلا ترض عنا اللي فاعف عنا اللي اللي اللي اجعل خير اعمالنا خ و ا ت م ه ا وخير ايامنا يوم ان نلقى اللهم متعنا في الجنه ة تبن ا ل ج ن ة بدون س ب ق ة عذاب نقول جميعا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالفه أمرا أ من والى م ر ا ل كل يقالف الإسلام والله ل ه وبرئنا من دين دين ع ما ن ق و لقاء وكيل الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم وسلم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى جزاكم استماعكم عليكم عليه عليه خيرا صلى الله صلى الله الله لحسن الله آ خ ر مع إ ص د ا ر ا ت ن ا ا ل ق ا د م ة لكم أ ج م ل ت ح ي ة من تسجيلات حنين ا ل إ س ل ا م ي ة م ك ة ا ل م ك ر م ة ا ل ع ز ي ز ي ة أ م ا م مسجد فقير هاتف رقم خمسه خمسه سبعه صفر سته اربعه ثمانيه فاكس خمسه خمسه صفر اربعه ثمانيه تسعه ثلاثه فرع الحرم ش ر ك ة م ك ة برج هيلتون هاتف رقم خمسه ثلاثه سبعه اثنان سبعه ثمانيه خمسه